مازلنا مع الأصول الفارقة عدوا على هذا بنواري زيخ فاضل الأصول الفارقة بين أهل السنة والرافض المارقة بل كل الشيعة الأسبوع الماضي كنا تكلمنا على الكلام على الشيعة الإمامية والأصابيع الماضية تكلمنا على الشيعة الإمامية صحيح ووصلنا للكلام على الباطنية الغلات. وقفنا مع عقائدهم في الكلام على الإمامة والتقيه صحيح وأيضا التأويل لطمس معالم الدين من هؤلاء السبائيه من هؤلاء السبأية أيضا من غلات الشيعة السبائيه هم أصل الباطنية سبأية هم أصل الباطنية هم أتباع عبد الله بن سبأ هم اتباع عبد الله بن سبأ الأسود أمه كانت أما سوداء أصله يهودي أصله يهودي كان من أهل الحرة اظهر اسلامهم ثم بعد ذلك ذهب إلى أهل الكوفة فابتدع البدع هناك يتقرب ويتزلف إليهم بالمدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ثم اخترع اختراعات ليأخذ أو يحظى المكان عندهم الرئاسة فقال لهم وجدت في التوراة أن لكل نبي وصيا أن لكل نبي وصيا ويوشع بن نون كان وصيا لموسى او كان وصي موسى وعلي بن ابي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم فكما ان محمدا خاتم وخير الانبياء فإن عليه هو خاتم خير الايه الاوصيه أو قال هو خير الأوصياء فحاضي بمكانه عند أهل الكوفة وأيضا قربوه من علي بن أبي طالب فقربه علي بن أبي طالب لكن لما رأى منه وسمع منه الغلو في شخصه في علي بن أبي طالب أراد قتله فتدخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومنعه من ذلك حتى لا تشيع الفتنة إن الناس قبل أقبلوا عليه وصار لهم كان عند الناس وقال ابن عباس إنك مقبل على حرب أهل الشام وأنت بقتل هذا الرجل ستفترق عليك العامة فنفاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يقتله وليته, إيش وليته قتله لأنه أعمل الفساد طبعا عبد الله بن سبح كما قال من جيل الطبري, الطبري هو أراد أن يستخدم ما استخدمه هذا الرجل الذي دخل في النصرانيه ليفسد عليهم دين النصرانيه لكن أن له ذلك هو وألف من أمثاله لأن الله رعلا قد تكفل لنا بحفظ هذا الدين وإن كان كل من جاء قبل النبي سلم كان الله قد تعهد بحفظ كتابي بحفظ شريعتي للأحبار والرهبان فضيعوا وألقوا كتابهم خلفهم ظهرية واستبدلوا ال الذي هو أدنى بالذي بالذي هو خير أما ديننا وأما شريعتنا فإن الله من فوق السماوات في عليائه تكفل بحفظها قال الله للفعل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فعبد الله ابن سبأ الذي أعمل هذا الفساد دخل, يعني دخل إلى الشام واتى باراجيفه وأخذ يتكلم ويفشي ما عنده من هذه السموم فلم يقبله أحد فلم يقبله أحد ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر فقبلوه وقد يعني أثر فيهم فسبحان ربي العظيم هو طبعا ذهب إلى أهل الكوفة. أهل الكوفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نحو المشرق الفتنة نحو المشرق وهو ذهب إلى مصر أيضا أعمل فيهم الفساد حتى يعني أثار الفتن على عثمان بن عفان وهيج المشاعر في أهل مصر ليخرجوا على عثمان بداعي الأمر معرفة والنهي والنهي على المنكر وهذا كما قلنا سطار أخذه واتخذه من أجل الافساد والفساد الذي حدث يعني كانت النتيجة انهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لكن العجيب أن الذي سمع له يعني اهل مصر هم الذين سمعوا له وايضا اهل الكوفة هم الذين اعتقدوا باعتقاده والحمد لله ان كثير من اهل مصر ايضا يعني لم, لم يعتقدوا الاعتقاد لكن منهم من سمع له وكان أيضا منهم من خرج على على عثمان رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سبا له اعتقادات كفريه له اعتقادات كفر وافكار افكار خبيثة. هذه الأفكار الخبيثة لهدم معالم الدين أو تمس معالم الدين أهم افكار عبد الله بن سبا أو اعتقادات عبد الله بن سبا هو الغيبة والرجعه اعتقاده في الغيبة والرجعه لذلك كان يمر على المؤمنين ويقول العجب كل العجب لمن يؤمن برجعة عيسى ولا يؤمن برجعة عيسى محمد وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عيسى فهو الأولى بيش هو الأولى بالرجعة وابتدأ يؤسس في مسألة الرجعة الغيبة بالرجعة للناس حتى وصل إلى, إلى أن اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه لم يموت وأنه سيرجع ورجوع علي بن أبي طالب ليملأ الأرض عدلا كما موليت إيش ظلما وجورا أنا أقول هذا الاعتقاد عند عبد الله بن سبا وطبعا هو السبعية فرقة من فرق الشيعة الاعتقاد هذا عندهم هو اعتقاد اصيل لهدم الدين لهدم معالم الدين لما؟ لأنه لو قلنا بهذا الاعتقاد عندما يقولون بالاعتقاد هذا ونوم ينتظرون الامام او الوصي وهذا طبعا عبد الله كان يعتقد الامامه فقط في علي بن ابي طالب لا يعتقدها في غير علي بن ابي طالب وهذا بعضهم قال لمآرب اخرى كان اراد الرئاسة بعده التقدم بعده فهو أصالة لما يعتقد بالراجعة كأنه يقول لا تأمر معرفة عن منكر ولا تفعل شيئا في هذا الدين لأمور الدين ولا دعوة ولا غير دعوة إلى أن يأتي من إلى أن يأتي الإمام وهذا الذي يحدث من أبناء عموماتهم لو تفهموا يا رب آه من أ... ها لا ما هم شيعة ما هم شيعة أبناء العمومة بقى اللي هم أجباهم أبناء عمومتهم نفس الأمر لكن أبناء عمومتهم يعني زوقوا هذا الكلام بالقدر قال الذي فانت تؤمن بالقدر رضينا بالقدر الله درع على ينتهي الأمر حتى لو هدم أهل الكفر على ديار أهل الإسلام فلا حراك لا تتحرك يعني أهل الكفر لو هدموا على أهل الإسلام تبقى في ايديهم ايش يعني لقمة سائغة هنية فهذا الاسوى في هذا المعتقد فهذا المعتقد يعطل كل اوامر الدين أو اوالبات الدين فهو يقول تبقى الى ان ياتي هذا الامام وطبعا افراخهم ينتظرون من يذهبون في كل يوم يعني صباح مساء يذهبون الى السرداب المهدوم ويقولون أخرج أخرج يا إمام فهم ينتظرون الإمام يقولون لن يقوم الدين ولن تملأ الأرض عدلا فهم يقولون نرضى بهذا الظلم ونبقى حتى يأتي الإمام فيأخذ الحق ويدفع هذا الظلم ويملأ الأرض عدلا شوفوا هذه المصيبة الكبرى في هذا الاعتقاد الخفي الخبيث الذي إن لم يفكر فيه الأمر المر وإن لم, وإن لم ينظر إلى النظر الممحصة إلى الخبث والسم الناقع في, في هذا الاعتقاد فانه ممكن ينطلع على كثير من الناس يقول خلاص بقدر الله ينفع أولاه فإذا هؤلاء أصلوا مسألة الرجعة فإذا لابد الله لا حراك حتى يرجع الإمام فرفع الظلم وأيضا يمنى الدنيا عدلا وابناء عموماتهم قالوا هذا قدر الله فلا نغير من قدر الله شيئا لأنهم إيش الجبر عندهم هو الأصل في هذا الباب وايضا من هذه الاعتقادات إذا قالوا بهذا فإنهم كما قلنا بأنهم يرون بأن ال, ال الإمام هو الذي يعني لأنه من الله الذي في هو الذي يقيم العدل هو الذي يرفع الظلم لا غير الإمام أيضا من العقادة التي اعتقدها عبد الله بن سبأ أو السباعية الفرقة الغالية الفرقة الباطنية الذي أصل الباطنية قالوا بالإمامه قالوا بالإمامه وهذه الامامه هم يعتقدون بان الامامه اصل من اصول الدين وعبد الله بن سبه يرى ان الامامه في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ولا يراها في ذريته لكن هو الاعتقاد في الإمامة له أمور كثيره جدا لانه يصل هو يريد بهذه الامامه هدم اصلا الوفاق وخلق النزاع والفراق وهذا في الامه مخالف لمقصود الشرع أصل مقصود الشرع كما قال الله لا يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلموا إن الله يحب الذين يقاتلون نعم كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش صفا كأنهم بنيان مرسوس ولذلك قال الله تعالى في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ولما قال ابي قال تطاوعا ولا ولا تختلف فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق فاخترعوا الإمامة من أجل الفرقة بين المسلمين ولذلك أنت ترى كما قال علماؤنا المحققون قال لا ترى سلاحا أشهر ولا القتل أعمل في المسلمين إلا بسبب إلا بسبب الامام بسبب السلطان بسبب الإمامة وهذا تراه يعني من كلام العلماء المحققين في هذا الباب قالوا هذا المقصد الأسمى لهم في اختراع البدعه العظمة وهي بدعه الإمامة وهم يقولون أنه من الله دل في علاه وأن الدين لا يؤخذ إلا من الأئمة لذلك لما اخترعوا الإمامة غلفوها بأمور عقائدية منها أولا تقديس الإمام يقولون بقدسية الإمام وأن الإمام معصوم من الخطأ ومن السهو ومن النسيان ومن المعصية فهم يرون بأن الإمام هو كما قلنا هو الأداة او هو خليفة الله في الأرض كما يقولون وأنه يعني القائم بالشريعة وأنه المظهر لهذه الشريعة طبعا بعض الغالين منهم قالوا بأن الله يحل في الإمام له جزء الهي لأنه عبد الله بن سبق يعتقد في علي بن ابي طالب أن الله حل فيه لذلك كان إذا قابل علي يقول له أنت أنت ويقصد بذلك ايه أنت الإله يقول أنت أنت فهو يعتقد أن الله يعلى قد حل, حل فيه الإمام وطبعا هذه انجرت إلى كل الأئمة فيهم جزء من الإلهية والمعتدلون منهم قالوا بأن لهم المعجزات فلهم جزء من النبوة فإذا الإمام عندهم لابد أن يقدس الإمام وهذا الإمام كما قلنا هو القائم بالشريعة والبلاغ وأيضا يعتقدون فيهم العصمة يقولون في تقديس الأئمة يقولون إذا قالوا بالأئمة بالامامه كما قلنا اخترعوا الإمام من أجل تفريق الأمة، ثم قالوا وإذا قلنا بالإمام فلا بد من تقديس الإمام، فلذلك قالوا العصمه للإمام ما دام الإمام مفروضا من قبل الله دل في معينا من الله دل في علا فهو معصوم من الخطأ ومن السهو ومن النسيان ومن المعصية وأيضا قالوا بأن الإمام الله دل على يؤيد بالعلم تارة وبالمعجزات تارة العلم عندهم هنا إيش المقصود به؟ هذا سياتي لكن العلم المقصود به يوحى يروح هي هي هي هي هي هي لسه هي هي العلم هي هي هي هي المقصود هي بتفكر لسه هي يا هي علم هي علم علم الباطن العلم المقصود به العلم الباطن لأنهم طبعا كما قلنا بأنهم في مسألة التاويل كما سياتي في المعتقدات المعتقدات التي يعتقدونها بان القران ظاهر وإيش وباطن، فهم يقولون يؤيد بالعلم طر علم الباطن كما سمين في التخريف التي يسمونها تاويل طيب فهو العلم الباطن ويؤيد ايضا بالمعجزه ويؤيد يبقى يؤيد بالنصي وبالعلم تارة وبالمعجزة إيش؟ وبالمعجزة وبالمعز... تارة اللي يتمكن الناس من العلم به يعني لا بد أن يظهر لأنهم يرون بأن الإيمان العلم بالإمام تعرفون أن أصل الايمان عندهم ليس التوحيد أصل الإيمان عند هؤلاء الكفرة وهم كفرة حقا أصل الايمان عندهم هو العلم بالإمام وأصل الكفر عندهم هو الجهل الجهل بالإمام يخلوه يخلوه يخلوه ان الله تعالى يميز الإمام بالعلم تارة العلم الباطني طيب او بالمعجزه ترى ليتميز بين الناس فيعلم الناس ان هذا المبلى ان هذا اصلي ايمانهم شوف ربنا رحيم بالناس كيف يعني ربنا برحمه الله بالناس ان الله على يميزه بهذه الميزات بين الناس ليعلم الناس ان هذا هو الإمام فاتبعوه لانهم يقولون بان اصل الايمان العلم بالعلم بالايمان واصل الكفر الجهل بالايمان فيميزه الله تعالى بالعلم الباطني ترى وبالنص ترى وايضا ب المعجزة طار وأيضاً من تقديسهم للأئمة وما طبعاً يقولنا الأصل أصيب في الاعتقاد تقديس الإمام وكما قلنا كان ابن عبدالن يقول علي هو الإله يقول أنت أنت أنت تقديس الإله عندهم كما قلنا من ذلك أيضاً معرفة الغيب أنهم يدعون بأن الإمام يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الرسول الخاتم أعظم من واطئ الطراب لو ادعى الغيب لكان إيش؟ لكان كفرا وحاشاه ثم حاشاه هو نفسه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير واما الثانيه السوء ولذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الا الله فكيف للامام يعلم الغيب النبي لا يعلم الغيب والامام يعلم الغيب يطلع على الغيب فهذا الذي يعتقدونه بانه يعلم الغيب لما قالوا لأن الله على قال يا رسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الا لم تفعل فما بلغت رسالته شوف انظر الكفر اللي جاءوا به قالوا ونمسلم لم يبلغ كل ما اوحي إليه اول تكذيب اهو للقران اول تكذيب للقران قبل التكذيب. التكذيب لمن للنبي العدنان كذبوا القران لان الله شهد للنبي انه قد بلغ تمام البلاغ. وين الدريعة ذلك؟ ها؟ اليوم أكملت لكم ديناكم وأطننت عليكم نعمات. والآية الأخرى المهمة جدا. لا لا لا. ماشي ماشي. ما استدل بها على تمامها. يا أيها الرسول بلغ ما هنزل عليك من ربك. ولم لم تفعل فما بلغته. والله يعصيب الناس. عصم ولا ما عصبه. والعصمة على قدر. فلما أتم البلاغ أتم له العصم. ايضا قال الله دعاه لو تقول علينا بعض الله قوي لأخذ لا منه بلمسه أخطأ منه هل ولم يحدث هذا دليل أنه بلغ تمام تمام ويبقى كذبوا القرآن بهذا ثم كذبوا النبي العدنان، لأنه في حجة الوداع قال اللهم بلغت قال قال اللهم نعم قال اللهم فشلت اللهم فشلت اللهم وقد بلغ أتم البلاغ، ونحن ندين الله بدار فهم يتهمون النبي ناموا يبلغ فإن بلغ بعض ما أمر به فمن بقى الوكيل اللي يبلغ عنه هؤلاء الأم ولذلك هم يعلمون الغيب اللي تمام البلاغ كفر مبين هذا كلام لا مريتا عند أحد أن هذا من الكفر المكان بل هو أصل, أصل الكفر هذا من عندهم أيضا من اعتقادات السبائية الكلام على الإمامة وتقديس الإمام وأيضا التقيه يأخذونا بالتقية طبعا أصل التقيه هنا لو أحد ذكي نقي الذهن يقول لي لم اخترعوا التقية هذه التقية طبعا كما قلنا الأصل فيها قول إلا أن تتقوا منهم تقى وقبل ذلك قد فصلت وفسرت وتكلمت على التقية عند أهل السنة والجماعة لكن التقيه عند هؤلاء أصل دين كما قلنا أنهم رووا أن التقيية ديني ودين إيش ودين اباء ده اصل يعني هو قالوا لا دين لمن لا تقيه له طب ما الذي ألجأهم لمسألة التقيه ها ها ما القول بالرجعه لا, لا في امر اصيل في مساله التقيه لا لا لا هذا اسمه الثمره واللازم اسمعوا هم اذا قالوا بان علي بن ابي طالب هو وصي صحيح الواقع يكذبهم ولا يصدقهم كيف الواقع يكذبهم مات اوصلها بشام ما عيشها هنا بالتصريح نحن نكلم الواقع نفسه علي ابو بكر صار خليفه عمر صار خريف عثمان صار خريف ليس في هذا فقط ومن الذي بايع علي, علي بن أبي طالب لو كان علي وصيا حقا لم بايع لقال أنتم تبخصوني حقي وهذا خطر لا قالوا أنتم غصبتم حقي وعلي بن أبي طالب في الكوفة يقول من أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ومن فضلنا عليما جلت حد المفتري ورحت وذهب فبايع ابا بكر وبايع عمر بالخطاء وبايع ايضا عثمان بعد المنازع الذي حدث في الشورة الستة بايع فحتى لا تكون الحج دامغه عليهم كيف للوصية أن يترك فقالوا إيه فعل ذلك تقيه فعل ذلك تقيه في قطح فعلي بن أبطل في الأمرين كتم الحقي وأنتم لم ترتضوا بذلك في الحسن لذلك هم ليه قدموا الحسين على الحسن قالوا كيف تترك الخلافة صحيح وهو فعل ذلك للصلح بين المسلمين لا أن... هو يقولون الآن انكروا على الحسن وقالوها لعلي بن ابي طالب قالوا ما اراد ان يفعل ذلك فعل ذلك تقيه خوفا من من إيش؟ من افتراق من افتراق. يتركها لمعاويه طب خوفا من اتركها. الدماء التي سالت هذه اين التقيه هنا هنا التقي سالت الدماء يبقى إذا كانت المسألة على عدم فرقة المسلمين كان من باب أول عدم عدم الحرب مع الجمل وإيه وصفيين لو, لو كان هذا كلام صحيحا لكن لكنهم أرادوا الهروب من التقصير العام في هذا الباب وين الوصي أبو بكر الصديق بإجماع المسلمين بإجماع الصحابة الكرام طيب وأين التقي الآن أن تتقذحون في عرض علي وفي قوة علي وشهامة علي ومرات علي علي وزوج ابنته زوج عمر الخطاب ابنته هل طب خلاص المبيعه تقيه طب تزويج والبنت كانت صغيره لذ وزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولنعم ما فعل عليه ابن طالب خير الناس بعد رسول الله وبعد وبعد هني قال قال فيه عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان لكان عمر وعلي بن ابي طالب قال ما تمنيت أن, أن أقابل الله بعمل أحد قط إلا بعمل إيش؟ بمثل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهم يقولون بالتقية للهروب في مسألة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأيضا لهم مأرب آخر ده الأصل فيه اختراع التقية لهم مأرب آخر مقرب هذا المهرب أو المأرب الآخر المهم جدا تمرين المسلمين على النفاق لأنه تعلم أن الأمة باسرها لا ترتقي إلا بالخلاص وان الله على لا ينصر هذه الأمة بالنفاق أبدا لا لا ينصرهم بالنفاق هنا يمرنون الأمة على النفاق على أساس أنهم يتكلمون بما يعني يخالفون ما, ما بما يظهرون يتكلمون في الظاهر بما يخالف الباطن وهذا فعل المنافقين لذلك كان ابن تيميه يقول ومن صفات المنافقين الكذب ومن صفات المؤمنين الخلص الصدق لذلك أنا أعجب ثم أعجب ثم أعجب على طائفة أو بعض أفراد أو احاد يعني هل يقرون على ذلك أو لا يقرون من العلماء أو من من العلم يجذبون ثم عندما تواجه وتقول أنت كذب بتكذب يقول هذا كذب لمصلحة الدعوة الكذب لمصلحة الدعوة يهدم الدعوة وهو ضال مضل من افتى بهذا لو افتى بهذا وقال بأن هناك كذب لمصلحة الدعوة ضال مضل وإنه بذلك يعني يمرن الناس او أهل الالتزام على النفاق لأن من صفات المنافقين الكذب ومن صفات المؤمنين الصدق لذلك يقول النبي وسلم قولا صريحا إن الكذب يهدي إلى الفجور وما والفجور يهدي إلى النار ولا يزال مؤمن يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويمتهنون الكذب تجلس مع أحدهم بعدما تنتهي الجلس بينك وبينه أو الجلس بينك وبينه في حوار معين تراه بعد أسبوع حوار غير الحوار مع الموتة حوار غير الحوار بحال من الأحوال كذب ومن المصلحه في هذا الكذب هذا مخالفه لشريعة الله جل لفعلها فإذا هذا من فعل الشياء اصاله أسسوا هذا الأساس بالكذب بالتقيه للكذب حتى يمرن المسلمين ويدخل عليهم مسألة النفاق ولا يوفق المنافق بحال من الأحوال لأن الله جل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من, من النار فهم يقولون بالتقية من العقائد الخاربة أيضا الحلول والتناسخ أيضا المأرب الأصيل لهم السبائية من الشيعة الذين يقولون بالحلول والتناسخ هو أولا تخريب عقائد الناس بأنه يعتقد الألوهية في الائمه ان كانت السبائية قالت هي محصورة بن ابي طالب الشيعة الإمامية يقولون هي في كل إمام فيعتقدون بأن الله قد حل في كل إمام حل في كل إمام فهذه مصيبة كبرى يعني هناك من يعتقد بأنه حل في مريم فقط أو حل في عيسى وهنا يعتقدون أنه حل في كل إمام سيأتي من الأئمة التي يعتقدون أنه من الأئمة فيعتقدون بالحلول لذلك كما قلنا قبل ذلك عبد الله بن سبا كان إذا رأى علي بن طالب أو لقي علي بن طالب قال له أنت أنت أن يعني انت ايه انت لا وهذا الذي صفع به وجه كثير ممن اتبعوه عندما حرقهم عليه وإن كان قد اخطا في التحريق والذي خطاه لست انا حتى لا يتنطع أحد ويقول شوفها بيتنطع ويخطى على لا لست انا قرينه مش قرينه طبعا اقل منه علما لكن كان اوسع منه بابا في هذا الباب من ابن عباس وبعث اليه وقال لو كنت مكانه ما فعلت قتلتهم ولا احرقه فان نفسنا قال لا يعذب بالنار الا إلا رب النار. فقال صدق علي بن ابن يصدق على كلام عباس منصفون عندهم انصاف فهو يحرقهم قالوا لا يعزب شوف الفقه قالوا لا يعزب بالنار إلا رب النار إذا فأنت ربون أعوذ بالله ويحسبون أنهم يحسبون الصونة. شوف إذا أراد الله إضلال أحد لا يمكن أن تجد له هداية بحال من الأحوال ويعتقدون التناسخ والتناسخ هنا الأصل لهم في التناسخ ايش هو لا الهروب من الثواب العقاب هو يريد يجعل طمس كل معلم الإيمان بالغيب تمس كل لأن أصلاً قوام إيمان المؤمن هو الإيمان بإيه؟ هو يريد طمس هذا كل أنت أصالة إن علمت أن هناك ثواب عقب وأن الله يجعل يثيب المحسن ويعاقب الظالم ويعاقب الكافر ويعاقب الفاجر ويعاقب الفاسق فإن الإنسان لابد أن يرتدع ينزجر يخشى على نفسه من العقاب بعد ذلك للسات لذلك حتى القاعدة عند البلغاء والحكماء يقولون من أمن العقاب أساء أساء الأدب من أمن العقاب أساء هم جعلهم ينسلخون من هذا الاعتقاد اعتقاد الخوف هذا الله دله في أولاد من الظالم المظلوم لا الإمام هو الذي يختص من الظالم المظلوم عندهم يعني هي كفر بالله تماما <تصفيق> فقالوا بالتناسخ والتناسخ معناها أن الثواب والعقاب أقصاها أن هذه النفس او هذه الروح إن كان صاحبها مسيئاً وان كان شريراً فعقابه أن الروح ستكون في جسد آخر لكن جسد إيش؟ شرير طيب وإن كان, وإن كان عمله طيباً فهذه الروح ستكون في مسلخ إيه؟ صالح هذا, اللي عنده هذا التناسخ الذي عنده يعني إذن لا قيامة لا قبر لا سؤال في القبر لا قيام بين هذا الجبار سبحانه وجل لا نار ولا ولا جنة فهم يعتقدون أيضا بالحلول وأيضا التناسق وهذه العق... العقائد الخريبة آخر العقائد يعتقدها السبائية الذين هم من اكثر أنواع الشيعة يعتقدون بإيش؟ بالتأويل والتأويل أصلا خاتمة ال... ال... هذه هي خاتمة ال... ال... المفاسد التأويل عندهم بأن للقرآن ظاهر وباطل وقالوا بأنه لا يعلم ذلك إلا الأئمة لا يعلم ذلك إلا, إلا الأئمة و... ويعني لو الامام مات وقام مقامه ولايه الفقيه عند الشيعة يقولون والفقي يعلم لكن يعلم الظاهر فقط اما البواطن هذه لانها علم إيه؟ الغيب لا يعلمه إلا إلا هؤلاء يبقى الباطل لا يعلمه إلا علماء فالتاويل عندهم القرآن له ظاهر وله وله باطل لذلك هم يقولون بأن بعض الآيات أولها على ما يتبنون أولها على ما يتبنون وقد قلنا ذلك كثيرا يبقى إذن خلاصة المسألة من فرق الشيعة السبعية وهم من اكثر أهل الأرض وهم أصل الباطنية الذين يقولون بان القرن ظاهر وايضا باطن يظهرون الإسلام يعني رسما ويبتطنون الكفر وهم اصلا أصالة فعلوا ذلك لهدم كل معالم الدين أصطع قائدهم كما قلنا الاعتقاد في علي أبي طالب الالهيه ويعتقدون في الائمه أن لهم المعجزات كالنبوة بل هم لهم النبوة بعضهم يعتقد بأن الله على حل, حل في الائمه وعندهم كما قلنا التقية والكلام على تقديس الإمام والكلام على الحلوة والتناسخ وأيضا التويل هذه فرقه من هؤلاء الفرق ببقينا الكلام أيضا على القرمطة والكلام على الدروز والكلام على نصارية هم أكفر أهل الأرض أيضا لو النصارى هنا الآن حتى ما أحد يعني يضحك على أحد ويقول أنا كان في نقاش كده بيني وبعض بعض الناس فقالوا لي فقلت له النصارية كفرة قال طب بيصلوا فأنا أقول ماذا أقول؟ ذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صلى وإيه وصام وزعم أنه مسلم على شيء واحد أما هؤلاء يعتقدون إلهية علي بن ابي طالب وكما قلنا ينسالخون من, من كلية أوامر الدين وهذا ان شاء الله يأتي تبعا لكن قلنا أصل الكفر جاء من هذا اليهودي كما فعلوا بالدين النصراني وهم حرفوه أرادوا تحريف هذا الدين وأن لهم ذلك الحمد لله بأن ديننا قال فيه الله جل في علاه نحن نزلنا الذكر وإن له وإن له لحافظ في التقيه عند اهل السنه والجماعه هي في معنى قول لا لا فوله انا ما اريد ان اريد اول الايه حبيبي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا يتخذ الكافرون المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من, من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقال بعض الرعماء قال أن هذه استثناء لاتخاذهم أولياء النظاره العقل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء وهذا خطأ بين لا هي ليست موالاة الكفار أصل الموالاة الكفار أنها محرمة كبيرة وكبائر وهي تنقسم إلى أقسام يعني خالد على يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا كافرين أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم هذه مرتبة لها مراتب فإن تولاهم في المعصية فهو عاصي وإن تولاهم في الكفر فهو الكافر. هذه المسألة المسألة لها لها مراتب لأن لا تأخذ الحكم الكلي مطلقا هذه مسألة لها تفصيل فقول لا نرفع إلا أن تتقوا منهم تقاه أي تتقي من الكافر وتدفع أذاه وضرره عنك بأقل ما يمكن أن تدفعه سواء بالكذب سواء بالمال بهذه ان تتقي منهم تقاه لا أنك يعني تتخذهم ولا أنك أيضا يعني تداهن في اصول الدين ابدا لا تداهن في اصول الدين هي بالضبط بالضبط تفسير لقول عمار عندما بكى لنمسلم فقال له كيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قلبي مطمئن بالايمان فقال له ان عادوا فايه فعود يمكن أن تتكلم تدخل, تدخل كلمه او كلمتين او تكذب لان الكذب في هذا الباب مباح في هذا الباب لكن ان تقول بالتقيه في كل ما تدين اللبني ابدا والعلماء قالوا حتى هذه التقيه التي هي رخصه للمؤمنين قالوا والافضل والاعظم اجرا عند الله جل وعلا الا تتخذها وان العزيمه هنا اعظم عند الله جل وعلا لذلك اجمعوا جميعا ان بلال وصهيب بابن الارت افضل من عمار اجمعوا بأن بلال افضل من عمار لذلك كان علي بن كان عمر الخطاب يقول بلال سيدنا واعتقه سيدنا مفهوم هي هذه لكن من قال بان التقيه هنا بان يحمل له الود شقيتي ما لا الى ذلك بهذا الاستثناء وهذا خطؤهم بين ان لم اكن وهما الاخوه تراجع هذه المساله لكن في الاضاء ما لا الى ذلك لقول لا في لا في لا أنكم الله في الدين وعلى مخرجكم من ديارهم من دياركم أن تبرهم ما فقال البر هنا نوع من ال من أولاء أو المواد أو نوع من المواد هذا خطأ مبين لا مودة في قلوب المؤمنين الكافرين بحمل الأحوال لا يجوز ما يصح أبدا أبدا ولو ولو أدخل عليهم في الشبه بهذا لأن الآية محكمة قال الله لا لا سرعة قال الله لا لا في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله يودون من حد الله ورسوله فهنا الله تعالى نفى ذلك نفيا تاما لا تهوى قوم ابن الله واليوم الاخر من حد الله ورسوله ولذلك امر الخطاب قال أن تدفع لي عقيل أع... تدفع الي فلان بن الخطاب وتدفع الى ابي بكر محمد ابي بكر وتدفع الى ابن طالب عقيل بن ابي طالب قال حتى يعلم الله أنه لا موده ولا هواده في قلوبنا لاهل الكفر لا يصح الموده للكفار بحال من الأحوال لكن لا تظلمهم لا تتعد على أعراضهم لا تتعد على دمائهم هذا،, هذا واجب عليك اخلاقيات المسلم تمنعك من الظلم ومن ذلك لكن لا مودة كيف تود أحدا يسب الله ويشتم الله ليلى النهار صباح مساء كيف كيف يروق لقلب أن يبتسم ويهش ويبش في وجه رجل بيسب الله صباحا ويسب الله مساء وإذا تدين تدين بشتم الله لله في علام كيف كيف؟ وطاعلة نسبة الولد لله ده في علاش لله وليس مني هذا عشان ما أحد يقول اخترع؟ قال الله ورهان في حديث خصيل الصيحة قال يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرض الصمت سبحانه جل في علا ما الفرق بين بين المادة والتقنية وأيضاً لابد من من تأويل الآية أن تبروهم وتقصيت ولين والبر مادة وإيش الدليل؟ أولاً, اولا سأقول لكم شيء سأقول لكم شيء فهموا صح, صح البر قال أن تبروهم وإيه وتقصدوا إليه العطف الأصف العطف المغايره هنا الحق بأن هذا العطف عطف إيش عطف بيان عطف بيان ودفسير طبعا عطف بيان فيكون البر هنا بمعنى القسط والقسط من حسن الخلق والدلال على ذلك من حديث سلم البر حسن الخلق والاسم ما حكى في صدرك ومن حسن الخلق العدل وألا تظلم من ظلم بظلمه وهذا الذي قال عبد الله بن رواحه اليهود قال يعني كانوا أرادوا رشوتها قالوا لي ثم قال لهم بعثاني أو جئتكم من خير ايه من احب الناس إلى ابغض الناس الي هم يعني ولا يحملني حب له وبغضي لكم الا اعدل معكم ايش قالوا هكذا خلق سماوات الرب بالعدل وهذا هو المطلوب أن تعاملهم بالعدل